منابرنا لا يحرمونا من الهواء عيش بشاع. هذا صوت اللي يعتقد حبك ضميره جرحك بوجداني ما يخمد سعيره دمعتي مصابك حزن ممزوجة ليره حتى نسمت ما تمك تنعت شعيره مجروحك عدنا يابو يا لين نحيره عشاقك احترنا بشنو الجازة معروف عشنا العمر يا سيدي شوف الله ونشوفه بالجفين دمعات شكر قابلني خادم ريتي ما تتنفس الا هل ما ما هي ميغتاصرة فقط بس على المواسم ويا كل جارة نعين سوي ملاحم كلنا صحنا jeszcze jedna z tych ścieżki, jedna بيجيتك هالوجود اختل نظامه وكل شي رجف من أشيل ابتشفي قامه جارح راسي فوق تنور الكرامة لهذا احنا على القيامه كربلاي يا حسين وكل ما ني باسلوب بيت غرامه غراما حبي لك يا سيدي الترجم بدمي والدم قضيتي وموقفي والناطق الرسمي ماذي مو دم عالتسي من المحاجر عيني من تبجي إليك تضرب شعائر عقلي أشوف سيدي تروحك أوامر وبجنوني كل شي بيا يصيح حاج أصبحنا نلطم لك رماير ما لي يصمد يا عقيل يم كثرة جروحك ما يفهمك ذاك اللي ما يتفنن بنوحك للشاعر حسن طاهر المعابد